عن المضالع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم ينفقون وهذه الصورة بإجماع أنها مكية هذه الصورة بالإجماع أنها مكية طبعا طابع القرآن المكي ظاهد جدا عليها فالكرام على تأسيس الرسالة والكلام على قصة من الناس إلى فريقين والمحاججة في هذا الباب قال الكلبي فيها من المدني ثلاث آيات أولوى فمن كان مؤمنا ومقاطقال ما فيها إلا آية واحدة هي قول تتلاف جنوبهم مدنية عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله قلت والحق ان ان الصوره وطابع القران المكي عليها ظاهر جدا قال الله تعالى الف لام م تنزيل الكتاب الى قريب فيه من رب العالمين نعم قال الف لام وقلنا قبل ذلك ان هذه الحروف المقطعه اختلف فيها علماء الاختلاف العريض والراجح الذي ندر الله به وهذا الذي أيضا مال إليه شيخ المفسرين بأن, بأن هذه الحروف الله جعل أعجز البلغاء والفسخاء أن يأتوا بمثله فكأن الله جعل يبين لهم الحج والمحج في هذا أن هذا القرآن الذي عجزتم على أن تأتوا بمثله مكون من هذه الحروف أن هذا القرآن الذي عجزتم على أن تأتوا بمثله هو مكون من هذه الحروف ألف أمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه طبعا تنزيل الكتاب نقصد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم كلام الله رب العالمين في قوله تنزيل فيها دلالة واضحة جدا على إذبات علو الله جل في علاه ردا على أهل البدعة والضلالة فالتنزيل لا يكون إلا من علوه كما قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فقول لا جل في علاه رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لا تكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل الكتاب الكتاب هنا هو القرآن الذي جمع وحوى كل شيء كما قال المام الشفعي ما من أزلة إلا في الكتاب لا يحلها من جعلها من. من تنزيل الكتاب لا ريب فيه تنزيل الكتاب لا شك فيه أبدا أنه من رب العالمين وأنه كلام رب العالمين ردا على أهل البدعة والضلالة وردا على الكثرة الفجرة الذين يقولون بأن القرآن من كلام محمد أو من تعليم الجن او من كلام الكهنة او هو من كلام الأعجمي الذي علمه كما قال الله تعالى لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وبعدما أقر العيد بن المغيرة بعدما أقر بعظمة القرآن كفر بعد ذلك ونكص على عقبائه من أجل المال قل لنا في قولا قال ما أقول قد علمنا كلام الشعراء وليس هذا من كلام الشعراء وعلمنا قول الكهنة وليس هذا من قول الكهنة ولا من قول الجان قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لم أضغ وإن عليه لمثنر فجاء أبو جاهل للعين البئيس التعيس قال قد جمع لك قومك المال لتقول لنا فيه قولا فصلا شوف الله وصفه قال درني ومن خرقت وحيدا واجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا وما له تميدا ثم أطبع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتلك فقدر ثم قتلك فقدر ثم نظر ثم عبس بصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر شوف الرد الرادع والزجر العظيم اللادع من رب العالمين ماذا قال؟ قال الله تعالى سأصله سقر وما أدرك ما سقر تنزيل الكتاب القرآن الكريم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هو من رب العالمين وهذا أيضا من مضاهر ربوية الله جل في علوه أنه أرسل رسولا من البشر وأرسل عليه رسولا من الملائكة وأنزل عليه كلامه سبحانه جل في فعل هذا القرآن الكريم المعجز الخالدة ليوم الدين تنزيل الكتاب الى رغب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراء عليكم السلام فتهذا الاستفهام عجيب جدا لانه حقا قالوا ذلك قالوا هذا سحر مفتر فيكون هنا يكون هنا الاستفهام الاستفهام ايش الاستفهام توبيخي تقريع الاستفهام اصله هو التوبيخ والتقريع والذله والمهانه والتصغير والتحقير بشانهم قال أم يقولون افتراء, افتراء هؤلاء يقولون بذلك يعني الأصل هنا بل, بل قيل أم هنا بمعنى واو أيضا ويقولون افتراء فهو الله تعالى يقرد أنه, أنه تنزيل رب العالمين وأنه من الله الحكيم وهم يقولون افتراء ويقولون افتراء يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أم يقولون افتراء بل هو الحق يعني بل هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هداية لكم وتشريعا لدميع الأمم هو الحق هو الحق من ربك أن تكلم الله به وسماعه جبريل ما زال إلى النبي الأمين قال بل هو الحق من ربك لتنذر بل هو الحق من ربك وناسب هنا أيضا عليكم السلام عليكم ناسب هنا أيضا أن ينسبه ونشوف من ربك إضافة هنا إضافة التشريف لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يبين شأنه وقدره عنده أمام هؤلاء الكفر والفجر الذين التهموا بالكذب قادل أعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بل هو الحق من ربك من ربك تشريفا لك ولمكانتك العلية عند رب البرية بل هو الحق من ربك لتنذر قوما اللونة من التعليف أنزل عليك الكتاب لماء لتنذر وتبشر لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أولا فيها إظهار لوظيفة الرسول فمن وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك إلا أن تفعل فما بلغت رسالة في ذلك يكون به بعمله النظارة والبشار لذلك قال يتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك في وقت الفترة كما قال الله جعل قد جاءكم رسوله قال قال الله جلاله قال على فترة من الرسل ان تقول ما جاءنا من بشير ونذير فأرجاءكم بشير ونذير فهنا عندما يقول في هذا الباب يقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير كما قلنا هذا وقت الفترة فطول الوحي بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أشكلت, أشكلت على بعض العلماء لسيما وأن النبي جزم, جزم على كثير ممن كانوا في عصره وقبل مبعثه أنهم في النار عمر بن الحي وزيد بن الجدعان وعبد المطالب وأب النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في النار طب كيف يكون في النار ولم يأتيهم رسول قال لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبرك لعلهم يهتدون نعم فكيف يكون كذلك قلنا هذه المسألة مسألة مهمة جدا أولا نقول اهل الفترة هم أهل فتور الوح لم, لم يأتيهم رسول وإذا قلت لم يأتيهم رسول قد نقول لم يأتيهم رسول نعم وقد تأتيهم الرسالة قد تصل إليهم الرسالة لكن جزما أنهم بين عيسى أو بين محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن سمت رسول وما أتاهم رسول وأهل الفترة الأصل أنهم, أنهم مكلفون في عرصات يوم القيامة كما في الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لهم الحج على الله وما القيام ومنهم أهل الفترة يقولون ربنا لم يأتنا رسول وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فكيف يعذبهم ولم يبعث إليهم رسولا نقول هنا هذه المسألة مشكلة, مشكلة حقا لأنه في التصريح قال لتنزل قوما العلا لتنزل قوما ما أتاهم النذير من قبلك فكيف يعذبهم ولم يأتي النذير وقد قال الله جل في علا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد قال الله تعالى وما كان الله يذل قوما بعد إذا هدون حتى يبين لهم ما يتقون وأهل الفترة يمتحنون يوم القيامة فكيف كيف تكون الإجابة أقول نعم لم يأتيهم نذير وهذا الحق لم يكن سمت رسول ولا نذير بين عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم لكن قد بلغت الرسالة بعض أهل مكة ليس كل أهل مكة قد بلغت الرسالة بعض أهل مكة ليس كل أهل مكة والدلالة عن أنهم تمكنوا من الرسالة واتتهم رساله أن النبي لما فتح مكه ودخل يكسر الاصنام وجد التصاوير علقوا التصاوير هذه التصاوير وفيها أن ابراهيم عليه السلام كان يستقسم بالازلام قال لقد كذبوا والله ولقد علموا بانه لم يستقسم بالازلام قط إذا رساله ابراهيم وصلت إليه وانلف الكلام على على ورقه كيف تنصر وكيف ملغ إلى التوحيد فقد وصلت إليهم الرسالة قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة عن سيد النجدعان قالت إنه كان, كان يقرى الضريف ويصل الرحم ويعين ذا الحاجة أله عند ربه شيء يوم القيامة أيغفر له يوم القيامة قالت ماله له عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم علم قال إنه لم يقل يوما رب اغسل لي خطيئتي يوم الدين رب اغسل لي خطيئتي يوم الدين من أين علم بيوم الدين والبعث والنشور من أين علم بأن الله يأخذ الزنب ويغصر لا يمكن هذا إلا بوحي لا يمكن هذا إلا, إلا بوحي وأبو النبي قد بلغته دعوة إبراهيم عليه السلام وجادل النبي قد بلغته دعوة إبراهيم عليه السلام وأما عم النبي فقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدلال على أن, أن, أن, أن أبو أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوة بأن الله لم يقبل الاستغفار لهم ولأن النبي صرح بأن أباه في النار لما جاء الرجل يقول يا رسول الله أين أبي قال أبوك أبوك في النار قال أبوك في النار لا ولم يأتيه النزير الحق ما فيش بين النبي صلى الله عليه وسلم وين نزيد قال إن أبي وأباك في النار إن أبي وأباك في النار قال أبي وأبوك في النار وهذا تصريح هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصريح نعم قال أبي وأبوك في النار وقال استأزنت ربي أن أستغسر الأمي فلم أذلين ما كان النبي والذين معه أن يستغفروا المشكين ولو كانوا لقرب قال فلم يأذن لي فاستغذنته أن أزور قبرها فأذن لي فبكى وبل السرى وبكى, وبكى من حوله فيها دلالة على أنهم قد بلغتهم الدعم لأن الله بالمحكم لا يعذب حتى حتى يبعث النذير ولا يقال بأن مثاق الفطر حج كما قال المعتزل وعلى المعتزل أبدا المثاق الذي هو حج على الناس هو مثاق الرسل هو مثاق الرسل يذكرون بمساق الضر ويذكرون بالإقرار نعم ورسلا مبشرين ومنزلين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مفهوم مخالفة بأنه إن لم, تك... إن لم تأتي الرسل فلهم حج على الله يوم القيامة قال لتنذر قوما ما اتاهم النذير من قبلك لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون عليكم السلام ورحمه الله لوخته ما انا بقولنا محظور على الكتابه لست انا ده. طب المشرف لو كان متخيل انه لم يحظرها وانا قلت قبل ذلك علي وعلى المشرف ليس علي, علي فقط واعتقد الموصل مش موجود اصلا أنا قلت علي طلبة العلم لا يمكن أن يعاملوا بهذه الطريقة ولا أقبلها بحلم الأحوال ولو واحد فعل لها ذلك أنا أتحمل هذا فوق رأسي وما يصح ولن أقبل ولا أقبل لطلبة العلم أن يعاملوا بهذه الطريقة طلبة العلم هم سادة الناس طلبة العلم تاج فوق الروس لا سيام أهل القرآن منهم أيضا وأنا على غربة ظني قد, قد أقسم على ذلك أنه لم يعمل حاضر لأحد لا ممكن تمسح رسائلهم ان كده رسائل ليست مختصة بالدرس نعم فقط هذا الذي, الذي فهمت وغير ذلك أبدا أبدا ومع ذلك انا أنا ما أعرف كيف يعني ما أعرف كيف وأتحقق من الأمر ان شاء الله وأنظر كيف علاجه لكن رجاءا أي أخت رأت في نفسي ذلك أو أي, أي, أي أخ رأى في نفسي ذلك يقول لي ونحاول الخدم كان تفعل ذلك ما يصحب حال الأحوال الحظر لأي أحد كان طلب العلم تاج فوق رؤوس الجميع وهم سادة الناس الأمة تحتاج إلى هؤلاء لازم مغطاعة هذه حق الأخت فأنا أعتقد أنه لم يعمل لا حظر أريد أني لا تعالجي المسألة بحسب جديد وأنا سأتفقد الأمر وأتحقق منه وأنا قلت لا أنا ولا غيري كائنا من كان له أن يعمل حاضر لأي طالب من طلبة العلم ليس لأحد أن يفعل ذلك وأنا كلامي واضح جدا في هذا الباب طيب إذن كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال له أبي وأبوك في النار إن أبي وأباك في النار ها نتعلم جيد شكرا لنا وانزل اوه قال النبي ان ابي واباك في النار ابي في النار تصريح بانه في النار وهذه فيها دلاله باللزوم انه قد وصلته رساله نبي من الانبياء وهي رساله ابراهيم عليه السلام كما قلنا وامه ايضا هذا حديث موضوع يا حبيبي نعم هذا حديث موضوع يا احمد ممتاز جزاك الله خير وكل الأحاديث التي على شكلته كما جمعها السيوطي والعجب بالعجاب أن السيوطي يتمسك بها يقول كسرة الطرق تدل على على يعني كسرة الطرق تدل على أن له أصل كسرة الطرق يضعف بعضها بعضا يضعف بعضها بعضا إذن فهنا في قولي لتنزل قوما ما أتاهم من نذير من قبلك على اللوم يتدون الإشكال كما قلنا أنه قد حدث الجزم بمن كان بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم أنه في النار ولا الصح أن يقال مثل قول المعتزلة بأن أمساق الظر حج أبداً إن شاء الله لذلك نقول بأنه ليس المقصود وجود الرسول وإلا يكون كل من جاء بعد النفس السلام من أهل الفترة وهذا ليس صحيح هو المقصود وجود الرسول وبالوغ الرسالة وجود الرسول وبالوغ الرسالة والمقصود الأسمنة وبالوغ الرسالة وإلا هناك من لم يره النبي صلى الله به مالك الحب شفاء على ذلك ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به بل بقي على حكم الكفري وبقي معهم على الوحل عليه من الكفر ولم يصلي وقال الرسلام مات أخوكم والله على كشفه له وسريره حتى صلى عليهم فقال الله جل في علاه لتنذر قوما ما اتاهم النذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض تعالى لهم هنا هذه على اساس الترجي أن يصلوا إلى ذلك وهي محبوبة إلى الله جل فعلا شرعا وقد لا تكونوا كونا لأن الله جعل أكثر أهل مكة كفروا ولم يؤمنوا ثم قال لعلهم يهتدون يهتدون إلى التوحيد يهتدون إلى عبادة الله وحده وليس شريك له قال الله الذي خلق يعرف نفسه هنا سبحانه وجل فعلا بعدما بين أنه أرسل رسوله فكأن الأسئلة التي تأتي ومن أرسلك ربنا وما ومن ربك وكيف صفات ربك قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الرش الله الذي خلق السماوات والأرض ببديع الخلق والتناصق العظيم بأن الله جدف على خلق السماء سخفا محفوظا وخلق الأرض والأشجار والبحار والنهار والأنهار جعل الطرق ممهدة وجعل الأرض ثابتة لا تطلب لا تميد بهم فأدي فيها دلالة واضحة لدى على على عظيم الخلق قال الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ومع بينهما في ستة أيام في ستة أيام أول هذه الأيام ملاحظة وانتهت إلى يوم جمع والعجيب بأن الله أجلش علاء إذا أراد أن يخلقها في في دقيقة واحدة في ثانية واحدة خلقه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لكن هذه اختطت حكمة الله للفعلاء لتعلم الصبر والتأني والحكمة وعضع الشيء في موضعه وإتقان الأمور تكون في الثانية وفي الساعة وفي غيرها ولكن أرد الله للفعلاء أن يعلم عباده حكما عظيما من هذا قال الله الذي خلق السموات والردن ومعناهم في الساعة ثم استوى على العرش ثم استوى العرش الاستواء في اللغة معلومة وهذا الاستواء ردا على الأشعارة لأن الله استوى على العرش ليس كما قال أهل البدع والدردات لا تستولى ولا النفك التأمب بل العرش فوق السماء سخف السماء. السماء والله فوق العرش وإعلم ما أنتم عليه فقد على ربنا جل في علاء على العرش وقد جاءت الآيات تترى تثبت استواء الله جل في على عرشه ثم استوعى العرش ما لكم من دونه من وليه ولا شفيع أفلا تتذكرون أتى بربوية وأتى بصفات الكمال العلو لأنها من صفات الكمال قال ما دام الله جل في علا فوق عرشه يدبر أمركم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ليأتون يوم القيامة الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع يعني ارجعوا إلى ربكم جل فعلا واستمسكوا بحبله واعتصموا بحبله واستمسكوا بأمره وعليكم, وعليكم بتوحيده للنجاة قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أما عندكم من حضور قلب وفهم عقل على أنه لا, من, لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا, إلا إليه وخضر عيتم قوته وخضرته سبحانه جل في علاه على إسال الرسل وإنزال الكتب وخلق السماوات العلا سبحانه جل في علاه وخلق الأراضين السبع كما قال الله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات هو من الأرض مثلهن يتنذل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم الفوائد المصنبفة بات علو الكفر مع الرسل التزيب قالوا الكفر مع الرسل التسرع في التكذيب إقامة الحجة على المكلفين بإرسال الرسل إقامة الحجة على المكلفين بإرسال الرسل فیه سره فضلو لا مونږ